Mina gela en agiel et aan het datu ya Khawani. Mina gela en agiel et aan Ibn Abu بس واحب وما رخصه الي حك بظهره عرفه وكلش مشخصه او حالاتي الحكي المقابل نهلنا نهلنا ضرد بعضك وربع السلم لثقيله عياله وكلف فضعي فهي في العيله جو الخوه خاوهه واليرهم اللي ماشيته شيرته اسود بيتشي قباضي هنا يا الصيد هل اسمعها لبالي عبرتي الليل والجوبة انا العدل من يومة شاتورت تفاك سيدي سلمة من ظهر سلمة سبعتين عام من زود وظل كشخه كلمة تعقد الراية صعب ترخي ونار الخوة بعد ما تنطف بنفخة وفنا اللي قال عابرها Deze mama is een